bismillahirrahmanirrahim faistagab lahum rabbuhum anny la ubi'u amal aramilin min kum min zakari aw untha ba'dukum min ba'dukum فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من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 الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون